ألف لام تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولا أئكم على هدى من ربهم وأولئك هم المصلحون ومن الناس ما يشتري ومن الناس ما يشتري له والحديث ليضل على سبيل الله بغير علمه ويتخذها ويتخذها هزوا وأولئك لهم عذاب مديد وإذا تتلع عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن فيه أذنيه وقرى كأن فيه أذنيه وقرى فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنة عيم خالدين فيها إن الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها خالدين فيها وعد الله حقاً هو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميذ بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء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 لا تشرك بالله وإذ قال لقمان لبنيه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لبنيه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله أشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه ووصينا الإنسان بوالديه حسنًا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنًا على وهن وفي صاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم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 اتكم إثقال حبة من خردل فتكون في صخرة يا بني إنها.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 انكرن اصوات لصوت الحمير الم تروا فلم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير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 وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم ثن ننبئهم بما عملوا إن الله عليهم بذات الصدور إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليهم بذات الصدور نمتع أمور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 ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ولو أنما في الأرض من شجرة هطلام والبحر يمده والبحر يمده من بعده سبع تأبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله خَلَقَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العليل الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم منهم من آياته إن في ذلك لا آيات لكل صدّار شكور وإذا غشئهم موجات الظل دعو الله مخلصين له الدين فلما نجأهم إلى البرد فمنهم مقتصر وما يجحد بآياتنا إلا كل خطير كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم وخشوا يوما وخشوا يوما لا يجزي والد نعو ولده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 إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة فلا تغرنكم الحياة تدل كن بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيف ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفسهم ماذا تكسب غدا وما تدري نفسهم بأي أرض وما تدري نفسهم بأي أرض وما تدري نفسهم ماذا تكسب غدا وما لا تدري نفس بأي أَرْضٍ أرض